والطوب عليهم ولا الطالين آمين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا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 لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم رسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم ومن من حوله.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 خذ من أموالهم صدقتا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب الشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه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 صرَاطَ الَّذينَ أَنعمتَ عَلَيْهِمْ غَيرِ الْمَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَنْ تَضلِّ أَمينٌ وَالَّذينَ اتخذوا مسجدا ضرارا و بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفن إن أرادنا إلا الحسنة والله يشهد إنهم لكاذبون.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 سج بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به فانهار